قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بارت قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أمزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم